Wala لَا تَقْعُ عَلَيْنَا بَلِ اقْعُوبِين لَا خُلُقَ مِمَّنْ بِالْيَمِينِ ثم هُوَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ تَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ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 مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُدُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُمْ